وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ۖ وَإِذَا تتلى عليهم الذين لا يرجون لقاء نأف بقرآن غير هذا أو بدل قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي قُلْ لَا يَقْوِي اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما فلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما فلوته عليكم ولا أدراكم أَوَلَمْ تَسْتَوْفُوا فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُ فَأَوَلَمْ تَسْتَوْفُوا فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح بالمجرمون إنه لا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ أأَتُ نَذُونَ اللهَّه بِماَا ل يَعلَمُ فيِي السمواتِ وَلاف في الأرضْ ألأَتُ نذُّونَ الضَّه بِما ل يعلملَ في السماتِ وَل في الأضْ سُبحانهُ وَتَعَ عََّا نُشكون وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَمَا كَانَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا كلمه سبقت بربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمه سبقت بربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ من فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من الكنتظرين